شغل الانتظار. صار الناس في هذا على طرفين قيد. فمنهم من يشغله بالله ب ن غ ن ا ء أو موسيقى ونحيبا، فهذا حرام لا لزاع فيه معتبرا. ومنهم من يشغل لحظات الانتظار بقرآن أو ذكر ونحو ذلك. وإن نبل الهدف في هذا لا يسوغه، لأن التحكم في الوقوف على رؤوس آيات القرآن الكريم أو على ا ل م ق ع المناسب من الحديث غير ممكن. فيقع وقوفا غير مرضي شرعا. ولذا فلا هذا ولا ذا، و ل ي بقى البنت ظ ر مع السباعة ساكتة، حتى يستأنف الحديث، وأي ضير في هذا؟ ولا داعي للترف والإغال والتعمق في مراعاة الشعور الذي يعود بما لا يجوز. بالرعاية ا ل م ص ا ل ح وحفظ الأمانة أن تجعل لكل هاتف الوظيفته، فلا تشغل هاتف المكتب الذي تعمل فيه م و ظ ف ا بشؤونك الخاصة وتدبير أمورك، هذا هو الأصل. وللناس في ذلك أحوال ضابطها رعاية الأصلح.